أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهاه ما؟ أرأيت من اتخذ إلهه فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَن تَحْسَبَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هم أَضَلُّ سَبِيلًا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 سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونستطيع مما كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُمْفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما, وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا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 ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انا لِمَا لما تأمرنا وزادهم نفورا